وَقَائِنُ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ فَجُرُّ لَا يَقْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ بِذَنِّهُمْ لَا يَقْعَمُهَا نْهمْ وَأَنعَامُ فرَرِّمَ تْظُهورهَا وَأَنعَامُ ل يَذْكُر نَ اسممَ اللهَّهِ عَلَيهَا وَأَنعَامُ ل يَذكُر نَسممَ اللهَِّ عَلَيهَر أَن عَلَيْ بِمَا كانَوا يَفْتَرون وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَغْذِيهِمْ وَيَسْتَهْلِكُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَخَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وما كانوا وَهُوََّذ أَ شَجَ النَّاتٍ مَعْروشاتِ وَغويْرَ مَروشاتِ وَنََّقُلَ وَزَّرع مُخْتَلِفًا أُكُلُ وََّخْلَ وَزَّرْع مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَّتُونَ وَُّم مَانَ وَغَيْرَ مُتَشابِه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 19. وكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين